يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما ندريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لأنا الكافرين وأعد لهم سعيرا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 117. ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن